اما يسرتي والغلا سار حزني من الفرق جتلني وانس فؤادي جن النار قلبي من الحسره يغني فديت جوال من شمعته الدار